بسم الله الرحمن الرحيم والدين والزيتون وطور وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذب كبعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين؟